يا أيها الناس اذكرو نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنت فكون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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه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 ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا di إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ yang يَشَاءُ وَمَا Allah بِمُسْمِعٍ di فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرًا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 الذي أحل لنا دار المقامات من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفعوا لهن عجها النم لا يقض عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شذق في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولإن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ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 Walau yuaxiz Allah الناس بما kesabu, maka terak pada wahrha min dapte, walaikin yuaxirhum ila ajal musama. Faida jaa ajalhum, fa in Allah kaa n